ان اراد بكم ضرا او اراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم أ َ لن َ ينقلب َََِْ الرسول ُ والمؤمنون َ الى َ أ َ ه ْ ل ِ ه ِ م ْ أ َ ب د ا وزين ََُ ذلك ََِ في ِ قلوبكم ُُُِْ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 لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره ة فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينه عليهم واثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيره ياخذونها وكان الله عزيزا حكيما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 هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا ان يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم